والله لن انس مسجدنا الاقصى وقبه الصخره تبكي من الحسره تقول يا رباه يا واهب الحياه بعونك اللهم اكتب لنا النصره وشجره الزيتون بوصله الحنون يبكي على شهداء ارضنا الحره يا لوعه النفس عليك يا قدسي وانت في البلوى والعيشه المره يا اخوه الاسلام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 في ساحة الإيمان هيا ارفعوا القرآن وحصموا الاوثان هيا ارفعوا القرآن وحصموا الأوسان وحرروا الإنسان من قبضه الطغيان هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا ka sabiq al azman ka al azman